من غير سلام انا مش بنام طول ما انت مش جنبي حالي وقلت عليه ومش هدري ارحم بقى قلبي من غير سلام انا مش بنام طول ما انت مش جنبي حالي وقلو انت علي ومش هدري ارحم بقى أنا قلت اروح هنسك اوامي البعض بين السيل وما فادش يوم اتنين وجيت ورجعت من نفسي أنا قلت اروح هنسك اوامي البعض بين السيل وما فادش يوم اتنين وجيت ورجعت من I'm